السلام عليكم أنا هيثر واتسون وعليكم السلام وأنا ميليسا ستيفنز أهلا بكي تفضلي تشرفت بلقائك يا ميليسا هل وصلت مبكرا؟ نعم وصلت منذ ساعتين دعيني أساعدك في حمل هذه الحقائب شكرا أين يمكنني أن أضعها؟ أنا اخترت هذا السرير ولكن يمكننا التبديل إذا أردتي شكرا جزيلا لا داعي لذلك سأخذ السرير الآخر حسنا من أين انت أنا من سيلم وانت أنا من بوسطن. تفضلي مبكرا ساعتين حمل الحقائب أضعها اخترت السرير التبديل سآخذ الآخر.